إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي وبعد فهي يا أحباب القرآن مع معرفة أسباب النزول وتفسير آيات أول ربع من أربع, من أربع سورة البقرة سورة البقرة سورة مدنية آياتها 286 آية ومقسمة إلى تسعة عشر ربعا ونصف الربع تقريبا وهي حوالي خمسة أحزاب الربع الأول يتكلم الله فيه بصفة عامة عن أحوال الكافرين وعن تقسيمهم إلى كذافئة ويمكننا تقسيم هذا الربع إلى عدة أو إلى مجموعة من الآيات أولا الصفحة رقم اثنين في المصحف كثير منا يحفظها وهي بها خمسة آيات مترابطة أول آية فيها حروف مقطعة ألف لاميم. هذه الحروف لا يعلمها أو لا يعلم تفسيرها إلا الله سبحانه وتعالى الآية الثانية تتحدث عن المتقين فهي تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإن كتاب الله نزل ليكون هداية لمن اتقوا لمن التقوى الله عز وجل الآية الثالثة تتحدث عن المتقين أيضا <تصفيق> فهي تربط الآية الثانية بها فتقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويأتون ومما رزقناهم ينفقون إذا ثلاثة صفات لوصف المتقين الصفة الأولى الإيمان بالغيب والصفة الثانية إقامة الصلاة والصفة الثالثة التصدق. فهـ فيقول القرآن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا من جاء ليحفظ كتاب الله فعليه أولا بأن يبدأ بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فعليه أولا بتكرار كل آية عدة مرات كثيرة حتى يحفظ كل آية على حداها ثم يربط كل آية بالتي تليها فالآيات متتالية أول خمسة آيات مرتبطين ببعضهم الآية الأولى كما ذكرنا حروف مقطعة الآية الثانية تذكروا أن هذا الكتاب نزل هداية للمتقين والآية الثالثة تصف المتقين فتقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية الثالثة أيضا تصف المتقين فمن صفاتهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إذن ثلاث صفات أخرى لوصف المتقين وهي رقم واحد يؤمنون بما أنزل إليك رقم اثنين يؤمنون بما يؤمنون وما أنزل من قبلك رقم ثلاثة ويؤمنون بالآخرة إذن ربطنا ربطنا أربع آيات ببعضها بقي لنا آخر آية في هذه في هذه الصفحة الآية رقم خمسة وتقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وهذا هو موعود الله لهم أن أن أن أن هداية الله تنزل عليهم وأن يكونوا من المفلحين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إذن ملخص الصفحة الأولى أنها تتكلم عن أن هذا القرآن نزل هداية للمتقين وأن المتقين لهم ستة صفات ذكروا في آيتين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون وموعود الله لهم أنهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا أتممنا هذه الخمس آيات ندخل على مجموعة آيات أخرى فندخلوا على الوجه الآخر من من أصناف الناس وهم الكافرين ويصفهم الله في آيتين الآية السادسة والسابعة فيقول إن الذين كفروا سواء عليهم آم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وله عذاب عظيم فنجد أن الله يصف الكافرين أنه سواء عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنظرتهم أم لم تنذرهم لن يؤمنوا لماذا لأن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن المهم جدا أن نعرفه أن أن علامات الوقف مهمة جدا في الحفظ فمن جاء ليحفظ فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فوقف ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة وله معذاب عظيم فهذا صحيح وهذا جيد ومن قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وله معذاب عظيم هذا أيضا جيد لا بأس فيه المهم أننا نقف عند آيات ونكررها عدة مرات لنحفظها حفظا جيدا إذا انتهينا من مجموعتين مجموعة وصف الله فيها المتقين الذي أنزل الكتاب أو أنزل القرآن ليكون هداية لهم ووصفهم الله في أول خمسة آيات من سورة البكرة ثم تحدث الله عن الكافرين في آيتين وقال أن وأخبر بأنهم سواء عليهم أنذر يعني سواء أأنذروا أم لم ينذروا فإنهم لن يؤمنوا لأن الله قد ختم على قلوبهم وختم على سمعهم وختم على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ثم تنتقل بعد ذلك الآيات إلى, ثم... إلى مجموعة أخرى من البشر أو من الناس هذه المجموعة آ... لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا باليوم الآخر وتصفهم في ثمانية آيات ثمان آيات يصف تصف هذه المجموعة فتقول الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني بيقولوا بس كده بلسنهم أنهم أمنوا بالله وأمنوا باليوم الآخر ولكنهم ليسوا بمؤمنين طيب ما صفات هذه المجموعة صفاتهم جاءت في آيتين بعدها يخادعون الله والذين أمنوا وما يغضعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وله عذاب أليم بما كانوا يكذبون يعني هؤلاء الناس الذين قالوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم أول حاجة بيخدعوا الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون ثانيا في قلوبهم مرض في يعني قلبهم قلوبهم مريضة وهو زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن صفاتهم, ومن صفاتهم أيضا وإذا أُقِيلَ لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مُصلِحون هنا الله يرد عليهم فيقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ومن صفاتهم أيضا وإذا أُقِيلَ لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنوَّمنَ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء فيرد الله عليهم أيضا في نفس الآية ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هنا نجد كلمة ولكن لا يشعرون ولكن لا يعلمون وهنا لابد أن نربط دائما بين أواخر الآيات حتى نحفظ حفظا جيدا وجاء من صفات هؤلاء الناس أيضا وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا زي ما زي ما كانوا بيقولوا إنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر ولكنهم ليسوا بمؤمن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهم يقول للذين آمنوا أنهم إيه أو يقول للناس أنهم آمنوا. وإذا خالوا إلى شياطين أو سواء شياطين الإنس أو الجن فإنهم يقول إيه نحن إننا نستهزئ بهؤلاء الناس. فيرد الله عليهم ويقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون لابد أن يعي الحافظ جيدا أن يربط بين الآيات لأن الآيات تتتالى والآيات تكون متوالية ومترابطه مع بعضها وأخيراً, وأخيرا يتحقق موعود الله فيهم فيقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هؤلاء الناس قد باعوا الهداية, الهداية الخاصة بهم بالضلالة فقد اشتروا الضلالة بالهدى فباعوا الهدى واشتروا به الضلالة فما ربحت هذه التجارة وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين إذا فالصفحة الأولى انتهت بموعود الله للمتقين فقال أولئك, الذين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والصفحة التالية أو الصفحة رقم ثلاثة انتهت بموعود الله لهؤلاء الناس الذين يخدعون الله والذين وموعودهم أنهم أو أنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين إذا حتى الآن حفظنا ثلاثة مجموعات من الآيات المجموعة الأولى خمسة آيات تتحدث عن, عن المتقين المجموعة الثانية تتحدث عن الكافرين في آيتين المجموعة الثالثة تتحدث عن صنف من الناس قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر ولكنهم ليسوا بمؤمنين وتتحدث في ثمانة في ثمان آيات إذا بقي لنا أن نعرف معاني المفردات ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الكتاب يقصد به طبعا القرآن الكريم لا ريب فيه أي لا شك في أنه حق من عند الله فليس منزل من عند بشر هدى للمتقين أي أنه هداية للذين تجنبوا المعاصي وأدوا الفرائد فوقوا أنفسهم أولئك على هدى من ربهم أي على رشاد ونور ويقين وختم الله على قلوبهم معناها طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة تعني غطاء وستر يخادعون الله والذين آمنوا أي يعملون عمل المخادع يعني بيخدعوا ربنا وبيخدعوا الذين آمنوا في قلوبهم مرض أي شق ونفاق أو تكذيب وجحد في قلوبهم أمرات كثيرة جدا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خالوا إلى شياطينهم إذا خالوا إذا انصرفوا إليهم أو انفردوا معهم مع أي مع هؤلاء الشياطين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يمدهم أن يزيدهم ويمهلهم يعني يفضل ربنا سيبهم في طغيانهم أي في مجاوزتهم مجاوزتهم الحد وعلوهم في القفر يعمهون أي يعمون عن الرجد أو يتحيرون ف يعني ربنا يسبهم يفضلوا في, هؤلاء في هذا الضلال بعد أن انتهينا من ثلاث مجموعات من الآيات كما ذكرنا نبدأ في المجموعة الرابعة وهي تتكلم عن نفس المجموعة الذين قالوا أنهم آمنوا بالله وبلوم الآخر ولكنهم ليسوا بمؤمنين فتقول الآية الأولى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومعنى هذه الآية، معنى هذه الآية أن أن أي أن حالة هؤلاء الألعين قالوا أنهم آمنوا ولم يؤمنوا حالتهم العجيبة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الذي جاء فأوقد نارا يعني واحد جيه ورحم ولع نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصلون لما النور دي جت ويولعت ويبقت بطلع نور فإيه ربنا وإيه وطفى هذا النور وتركهم في ظلمات لا يبصلون لأن بسبب فعلتهم الذين التي فعلوها بأنهم إيه كانوا يخادعون الله ويخادعون الذين إيه آمنوا الآية الثانية أيضا تصف حالة هؤلاء الناس فتقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم أن أي, أي أنهم لا يتكلمون بكم خرص عن النطق بالحق عمي فإنهم إيه لا يرون وهذا تشبيه بليغ جدا لأنهم يتكلموا ويروا ولكن ولكنهم بالنسبة لله لا يتكلمون ولا يرون فهم لا يرجعون لا يرجعون إلى مكان عليه قبل أن يقولوا أنهم آمنوا ولم يؤمنوا وتصف الآية الثالثة أيضا في هذه المجموعة حالتهم بأنهم فتقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب كصيب اللي هو المطر النازل أو السحاب يعني يعني زي ال المطر الذي ينزل من السماء فيه في هذا المطر زلومات وفيه رعد وفيه برق فالناس تجعل أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت لأنها إيه تخاف على الناس تخاف يخافوا على أنفسهم أنهم يموتون والله محيط بالكافرين ثم تكمل الآيات الآية الرابعة فتكمل وصفهم فتقول يكاد البرق يخطف أبصارهم هذا البرق الذي ينزل من السماء يكاد أنه يخطف أبصارهم أي يستلهبها أو يذهب بها بسرعة يعني يكاد هذا البرق ياخذ منهم هذه الأبصار كلما أضاء لهم ما شوا فيه يعني كلما البرق ده بينور لهم في فيمشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا إيه أول, أول مربك ده يوقف فإيه يبدوا إيه يقوموا أي يقفوا ويثبتوا في أماكنهم متحيرين يفضلوا الوقفين في أماكنهم سبتين كده مش عارفين لا يروح ولا يروحوا كده ولا يروحوا إيه كده ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يعني لو ربنا قدر مشيئته، فإنه قادر على أن إيه أن يذهب بهذا السمع وهذه إيه الأبصار الخاصة بهم إلى هنا تنتهي أربع آيات تصف أحوال هؤلاء الإيه؟ الأشخاص الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر ولكنهم ليسوا بمؤمنين ونكون قد انتهينا من وصف أربع إيه؟ مجموعات من الآيات ندخل إلى آخر مجموعة من الآيات المجموعة الخامسة وهي عبارة عن خمسة آيات موجهة للإيه؟ للناس أجمعين بعدما ربنا وصف الذي بعد ما ربنا وصف المتقين في أول مجموعة ثم وصف المجموعة التانية بمجموعة الكافرين ثم وصف في المجموعة الثالثة مجموعة الناس الذين قالوا أمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ثم وصفهم بأكثر من صفة في المجموعة الرابعة هنا يوجه الله خطابه للناس أجمعين فيقول يا أيها الناس أعبدوا الله ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون فمقصود العبادة كلها تحصيل التقوى فيقول لعلكم إيه تتكون هذا بالنسبة, هذا بالنسبة للآية الأولى من هذه المجموعة الآية الثانية تتكلم عن قدرة الله وعن خلق الله فيقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني ربكم الذي تعبدوه هذا او الذي خلقكم هذا والذي يأمركم أن تعبدوه لتحصيل التقوى هذا الإله الذي جعل لكم الأرض فراشا أي جعلها بساطاً ووطاء للاستقرار عليها فلم يجعلها مثلا منحنيات أو لم يجعلها غير صريحة للمعيشة ولكنه جعله جعلها بساطا وفراشا للاستقرار عليها والسماء بناء وجعل السماء والسماء فوقكم سقفا مرفوعا أو كالقبة المضروبة بمعنى أنه جعل السماء كالصقف مثل سقف المنزل كده وأنزل من السماء ماءا يعني نزل من السماء مية فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فايه فاخرج بهذا الماء من كل الثمار فجعلها رزقا لكم لتأكلوا منها ولتعيشوا على على سطح الأرض فلا ينبغي طبعا أن نجعل لله اندادا بعد كل هذا الذي الذي انعم الله به علينا من نعم فيقول في ختام الايه فلا تجعلوا لله اندادا والانداد اي امثالا من اوثان من الاوثان تعبدونها فلا ينبغي أبدا أن نجعل لله أوثاناً في قلوبنا أو أن نجعل أوثاناً مثل ما كان يفعل الكفار وهو الذي خلق لنا وجعل لنا كل ما قال في هذه الآية تأتي الآية الثالثة مربوطة بهذه الآية فيقول بقى الله سبحانه وتعالى بالنسبة للناس التي تشكك في قدرة الله والتي تشكك في وجود الله أيضا فيقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثلي يعني لو انتم شكين ان, احنا او ان, ان ربنا هو اللي نزل هذا القرآن على, على النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بثورة من مثله يعني هاتوا صورة ايه مشابهة لايه لما لهذه السور وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين واحضروا أو هاتوا آلهتكم ونصراءكم يعني مش شرط بس أي حد نصركم وإيه من دون الله إن كنتم صادقين وخلوهم يشهدوا على الإيه على هذه الصور اللي إيه المشبهة لصور القرآن وهذا إعجاز بليغ لأنه لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يستطيعوا أبدا أن يفعلوا ذلك فيرد في الآية الرابعة فيقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يعني أنتم مش هتقدروا ومش هتقدروا أبدا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للايه وعدت للكافرين فيقول الله سبحانه وتعالى لهم يعني خلي بالكوا انتم مش هتقدروا تعملوا كده فخلوا بنكوا بينوا النار وقايا فاتقوا النار, النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين ثم ينتقل الله في ختام هذه المجموعة في الآية الخامسة فيقول بقى للصنف الآخر من الناس الذين آمنوا بالله وبرسوله فيقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنحاء. طيب إيه حالهم في هذه الجنة؟ يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها متشابها أي في اللون والمنظر لا في الطعم. يعني زي زي بالضبط الثمار اللي كانت عندنا في الدنيا. فيقولوا إيه؟ زي التفاح بالضبط زي زي العنب بالضبط ولكنه ليس زي ليس مثله في الإيه في الطعم. فإيه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متهرة وهم فيها خالدون إذا فهذا وصف المجموعة الثانية التي آمنت بالله وبرسوله فإن جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل كل ما يأتيهم رزق من عند الله سبحانه وتعالى يقولوا هذه السمار مثل السمار التي كانت عندنا في الدنيا وأيضاً من ضمن ما من ضمن جزائهم عند الله أن لهم ولهم فيها أزواج مطهرة فأزواجهم مطهرة في الجنة وهم فيها خالدون أي لا يموتون أبداً وبهذا ننتهي من ختام المجموعة الخامسة وننتهي من الربع الأول من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ونكون قد وصلنا إلى معرفة أسباب النزول قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا اللي هو طبعا في الأول الصفحة رقم ثلاثة قال الضحاق نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيتي يعني تصف أبي جهل وخمسة من أهل بيتي وقال الكلابي يعني اليهود يعني واحد تاني قال إن, إيه إن هذه الآيات نزلت في اليهود وقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي وأصحابه وذلك بأنهم خرجوا ذات يوم يعني خرجوا من إيه من من مكان كانوا قاعدين فيه فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله ابن أبي اللي هو نزلت في هذه الآية انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم يعني قال لهم أنا هوريكوا إزاي أنا همشي الناس اللي إيه الس السفيه هذه عنكم لأنهم كانوا بيعتبروا دول إيه؟ سفهاء فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال مرحبا بالصديق ابن تميم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله يعني بيقول له كلام طيب جدا وبيظهر إنه هو إيه انه آمن به لأن الآية بتقول إيه وإذا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فقاعد يقول له يقول أبي بكر إيه مرحبًا بالصديق ابن تميم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيدي عمر فقال مرحبا بسيد بني عدي ابن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد علي فقال مرحبا يا ابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خال رسول الله يعني ما سبش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ثم افترقوا يعني بعد ما قال لهم بقى الكلام ده كله أكنهم أكنوا بيسبتهم وبعدين إيه سبهم فقال فقال عبد الله هذا المنافق فقال لأصحابه كيف, رأ... كيف رأيتموني فعلت يعني لهم انت شافيني عملت ايه يعني لهم شفتوهن انا عملت ايه فإذا رأيت... رأيتموني ف... فإذا رأيتموهم ففعلوا كما فعلت أول ما تشوفوهم عملوا برضو ايه زي ما انا ايه عملت كده يقولون نحن امنين بيكو وازاي كذا وازاي كفلان وانت فلان وانت اللي بزالت مالك وانت اللي صاحب النبي وانت العمرك مفرقة النبي وانت ابن النبي وعوضوا ايه مجدوا فيهم وثبتوهم و وإذا قيل لهم آمنوا <تصفيق> وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزون أو يعني هذا المنافق بعد ما أي مسببهم قال لهم إيه أنا معك ودحنا إيه إحنا بنستهزئ بالإيه بالسُّفاهة دول فايه فاثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبروه بذلك فانزل, فأنزل الله هذه راحت الايه راحت هذه نزلت في ايه في هذا المنافق عبد الله بن أبي واصحابه قولوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الآية أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد أخبرنا أبو علي بن أحمد الفقيه أخبرنا أبو ذر القوستهاني حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا روح حدثنا شعبة عن, عن سفيان سو الثوي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو مكي ويا أيها الذين آمنوا فهو مدني يعني أن يا أيها الناس خطاب أهلي مكة وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خِطَابُ أَهْلِ الْإِيْهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْلُوا يَا أَيُّهَا الناس أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ خطاب لِمُشْرِكِ مَكَّةِ إلى قوله وبشر الذين آمنوا اللي هي في, الإيه؟ في آخر, الإيه؟ آخر الآيات في هذا الربع. وهذه الآية نازلة في المؤمنين وذلك أن الله تعالى لما ذكر جزاء الكافرين بقوله النار التي فتّق النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين فايه ربنا نزل ايه الاستواءب للايه للمؤمنين وبهذا القدر نقود قد وصلنا إلى ختام الربع الأول من صوت البقرة نسأل الله أن أن يعيننا على حفظه ونسأل الله أن ييسره لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهمحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ويتوبوا إليك